صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله من الامور التي لا يجادل فيها اي مسلم وجوب محبه النبي صلى الله عليه وسلم فلو سالت اي مسلم هل تحب النبي صلى الله عليه وسلم لا استغرب سؤالك وحق له ذاك لان اي مسلم لا يتصور ابدا انه لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن السؤال الذي تجب الاجابه عنه ما هي حقيقه محبه الرسول صلى الله عليه وسلم ايها الاحباب انما محبه النبي صلى الله عليه وسلم جزء من شهاده ان محمد رسول الله يقول الله تبارك وتعالى قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها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 على الاباء والابناء والازواج والاموال والمساكن وكل شيء محبه الله ومحبه رسوله صلى الله عليه وسلم يجب تقديم هذه المحبه على كل شيء يقول الله تعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسه اولى يا اخي اولى عليه الصلاه والسلام اولى بان تقدمه على كل محبوب لديك وكل راحه تحبها وتقصدها لابد ان تقدم محبه النبي صلى الله عليه وسلم وحقه على ذلك وفي ذلك ايضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين وهناك علامات واضحات لمحبه النبي صلى الله عليه وسلم بها يعرف المؤمن صدق الدعاء والا فليراجع كل واحد منا نفسه قبل ان ياتي يوم لا ينفع فيه الندم ان من علامات محبه النبي صلى الله عليه وسلم وهي من لوازم المحبه لا بد منها الصلاه عليه والاكثار من ذلك والحرص على ذلك عند ذكره صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي وقال صلى الله عليه وسلم رغم انفه رجل ذكرت عنده فلم يصل علي ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم الذب عن سنه وذلك بحفظها وتمييز صحيحها مما لم يصح ورد شبهات الزنادقه والعلم والعلمانيين والعقلانيين وبيان كذبهم الصريح على سنه النبي صلى الله عليه وسلم ومن علامات المحبه ايضا تصديقه فيما اخبر وعدم التشكيك في سنته الصحيحه وعدم التاثر بما يكتبه المرجفون الذين يشككون في سنته كالقرانيين مثلا الذين يقولون لا ناخذ الا بالقران قد يكون احد المسلمين لا يتبنى مذهب القرانيين ولكنك احيانا تقول له اترك هذا الشيء فانه حرام دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيقول بحماقته أتيني بآية من كتاب الله تحرم هذا وكم سمعنا بعض الجهلة يقولون ائتونا بآية من القرآن تحرم التدخين مثلا لانهم اصحاب اهواء وإلا ففرق بين من يدخن ويعلم أن التدخين حرام وهو منكسر بين يدي ربه يرجو خلاصه من هذا البلاء وبين إنسان يتبختر بصنيعه هذا ويرفض سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي قال فيها لا غرر ولا غرار عليه الصلاة والسلام ومن أولئك أيضا الذين يجب أن لا نتأثر بشبهاتهم الذين يفرقون بين المتواتر والآحاد فيأخذون بالمتواتر ويذرون الآحاد والأحاديث المتواترة قليلة جدا بالنسبة للآحاد والعلماء رحمهم الله من الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا من علماء أهل السنة لا يفرقون بين المتواتر والآحاد والمقصود بالآحاد ما كان ليس بمتواتر ليس المقصود أن يرويه في كل طبقة واحد المقصود أن لا يكون متواترا أكثر سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي من الآحاد ومن أنكر العقائل والاحكام بسبب الأ... انها احاديث احاد فهو مبتدع ضال عند الائمه الاربعه ومن قبلهم من العلماء الصالحين من الصحابه والتابعين ومن بعدهم باحسان رضي الله عنهم ورحمههم جميعا ومن رد السنه ايضا ما يفعله بعض المرضى الذين يصادمون السنه بعقولهم المريضه ويرفضون بعض الاحاديث الصحيحه بحجه انها لا توافق اهواءهم ولا عقولهم الناقصه المنتكسه ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم اتباعه وطاعته والاهتداء بهديه قال الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله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 الطاعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله هي ثمره المحبه كما قال احدهم تفصل الهى وانت تزعم حبه هذا لعمر في القياس بديع لو كان حبك صادقا لاتطعته ان المحب لمن احب مطيع ومن علامات محبته عليه الصلاه والسلام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 المقام الاول التحاكم الى سنته والى هديه حتى لو كان ذلك على حساب مصالحنا الشخصيه وعلى حساب اموالنا وعلى حساب رغباتنا وشهواتنا المقام الاول التحاكم الى سنته حتى يحكموك فيما شجر بيننا المقام الثاني عدم وجود الحرج من حكمه صلى الله عليه وسلم اذا سمعت الحكمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم عليك شيئا انت تحبه احذر يا اخي ان يكون في نفسك شيء من هذا الحكم الصادر من محمد صلى الله عليه وسلم المقام الثالث ثم لا يجد المقام الثالث ويسلم تسليما لا يكفي يا اخي ان تتحاكم ولا يكفي ايضا الا تجد في نفسك حرجا مما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد ان تتبع ذلك بالانقياد في العلم والعمل والتسليم لا بد ان يصاحب القول والاعتقاد عمل لا بد ان تفعل تباشر حرام اترك واجب افعل هذا معنى ويسلم تسليما وبعد النظر في هذه المقامات الثلاثه يمكننا ان نعلم هل نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحبه حقا وصدقا ام انها دعوه كل احد يحسنها قال الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من المواعظ والذكر الحكيم اقول ما تسمعون واستؤخر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه هو الغفور الرحيم الحمد لله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 في هذه الامه الغلو في محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى درجه هو لا يحبها ويخرج فاعل ذلك المحبه عن شرع محمد صلى الله عليه وسلم وقد كان عليه الصلاه والسلام يدرك امر, أمر خطر هذا الامر وكان عليه الصلاه والسلام حريصا على حمايه جناب التوحيد فكان يحذر تحذيرا شديدا من الغلو والانحراف في حقه صلى الله عليه وسلم فقال لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم فانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وقال عليه الصلاه والسلام لرجل قال له ذات يوم ما شاء الله وشاء فقال له اجعلتني لله نددا بل قل ما شاء الله وحده وقال عليه الصلاه والسلام والله ما احب ان ترفعوني فوق منزله التي انزلني الله عز وجل ايها الاحباب من المظاهر الشركيه الغاليه دعوته من دون الله دعاؤه بعد موته عليه الصلاه والسلام وطلب قضاء الحوائج وطلب الشفاعه منه بعد موته عند قبره عليه الصلاه والسلام والطواف حول قبره وقصد الدعاء عنده واستقبال القبر عند الدعاء والتبرك باستار القبر وقصد استقبال القبر في الصلاه كل هذا من البدع المحدثه التي لو كانت خيرا لفعلها اكثر الناس محبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم اصحابه رضي الله عنهم ايها الاخوه في الله من المفارقات العجيبه ان بعض الناس قد يعصي النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا ويتهاون في تعظيم سنته تراه مفرطا في التاسي به في كل شيء في سلوكه في اخلاقه في عبادته في مظهره ومع ذلك فهؤلاء من احرص الناس على احياء بعض المناسبات كيوم مولده وكحادثة الاسراء والمعراج اقامه الحفلات المكلفه من اجل ذلك بل ترى هؤلاء يعادون ويوالون في هذه القضيه فمن نصرها معهم فهو حبيبهم ومن قال انها بدعه فهو عدوهم بل يزعمون قاتلهم الله ان الذي لا يحيي هذه الاشياء لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تبا لهم ولما يقولون والله ان اعظم الناس محبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم هم ابو بكر وعمر رضي الله عنهما ومن بعدهم من الصحابه والتابعين ونحن على اثارهم سائرون لا نقيم بدعه نزعم اننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وهو لم يشرعها عليه الصلاه والسلام كان غايه الحب للنبي صلى الله عليه وسلم هو احياء هذا اليوم او هذه الايام بالمدائح وبعد ذلك يصنعون ما شاءوا لان الذنوب اكفرت عندهم ما داموا قد اقاموا الحفلات فليصنعوا ما شاءوا من الموبقات فيا سبحان الله هل يزعم احد انه يحب النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من اصحابه لماذا لم يفعلوا هذا اين هذا الحرص من اولائك اين هذا الحرص من اولائك المبتدعين من الحرص على تطبيق سنته والاستقامه على شريعته عليه الصلاه والسلام قال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى وهو احد علماء مصر قال من تتبع التاريخ يعلم ان اشد المؤمنين حبا واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم هم اقلهم غلو في ولا سيما اصحابه رضي الله عنهم ومن يليهم من خير القرون وان اضعفهم ايمانا واقلهم اتبعا له هم اشد غلو في القول وابتداعا في العمل وصدق رحمه الله ليس عجيبا ايها الاخوه بعد ذلك ان تحظى الموالد والاحتفالات واقامه الاشياء الكثيره من اجلها والاجازات للناس من اجلها من قبل بعض العلمانين الذين يسخرون كافه امكانياتهم لهذه الامور وتجد التغطيات الاعلاميه لهذه الاحتفالات البدعيه الغاليه لان هؤلاء من العلمانين المتنفذين يعلمون يقينا ان غايه هؤلاء الدراويش لا تتجاوز الاوراد والمدائح حتى ان حتى ان النذور والقرابين التي ترمى على القبور والاضرحه والمزارات اصبحت مصدر دخل ثابتا وربما كان ذلك باسم السياحه الدينيه سياحه دينيه هذه لا تعرف السياحه الدينيه هي الجهاد في سبيل الله ولهذا سخر الشاعر المعروف حافظ ابراهيم رحمه الله سخر من هؤلاء في قوله احيائنا لا يرزقون بدره بدرهم احيائنا لا يرزقون بدرهم وبالالف الف يرزق الاموات ما لي بحظ النائمين بحفره قامت على احجارها الصلوات ان محبه النبي صلى الله عليه وسلم عقيده ثمرتها الاقتداء به والتضحيه والجهاد في سبيل نصرته دينه والصبر على ذلك الاستقامه على سنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد بين محبي النبي صلى الله عليه وسلم مكان للعجزه والكساله الذين يكتفون بيوم او يومين في السنه لا قيمه لهؤلاء ولا مكان لهم بين المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ابرم لهذه الامه انظر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين اللهم امننا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاته امورنا اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم ترح فلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما